Na Aqurilam wa tanwa ul husna wa tanluma Hy okay, no. عُلاهِ إِذْ كَمَا وَهُبَ جَنَّتُهُ نَوَّاءً نَصِيرًا إِلَّا الْمُصْطَاعِينَ p اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَجِدْ فِي الأرض وروج من بين تيمهاجرا الى الله وصول الثم من يدرك امر فقد وانكر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يكتنكم الذين كفروا ja